أربعة وعشرون استمع إلى الكلمات الآتية وضع الحركات المناسبة لحروف السين والشين والصاد والضاد ثم لونها كما في المثال ضمان ستارة شعر سيارة صغير ضلالة